أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا لَا تُغَابَ ذَلِكَ وَجَعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها القينا فيها رواسي وانبتنا فيها وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضير رزق للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط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 هذا فكشفنا عن كغطاء كف اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتدم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 بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد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 ها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرم منهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في بلادها المنحيص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 ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا النصير يوم تشقف الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه. جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد